وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ وَدَعَاهَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ الْأَسْمَاءِ تَسْمُونَ وَإِن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إن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 قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اغويتني له زينا لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين Қалә әдә өә ә әі әдә ә ә driven қиындсә әдә ә Дәсерді үзі әдә ә ә҉дә ә әдә әдә әдә ә төә әдә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 إِدَخَلوا عَلَيْهِ فَقالَاوا سَلَمَا قَالَ إَِّ مِنْكُمْ وَجِلون طالوا لَا تَجَلَِّ نُ بَششِرُكَ بِغُلَ مِنْ عَليِيم قَالَ بَشَّوْتُمُونِي عَلَ السَّنِيَ الْكِبَرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بِالشَّرِّ نَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ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 فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع أدبرا ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان ندبرها اولئك قطع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 فَجَعَنَا عََهَا سَافِهَا وَأَمْقَرنَا عَلَيْهِم حِدََةَ مِن سِجيل إِ فِي ذَلِكَ لياتَِ للِلمُتَوَّبِين وَإِنهَا لَ بِسَبيلٍ مُقين إِ فِي ذَالِكَ لآيَتَ للِمُؤمِنين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 لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْضُضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَذِيرُ مُبِينٌ 119. الذين جعلوا القرآن عظيم 110. فوربك لنسألنهم أجمعين 111. عما كانوا يعملون 112. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 113.